التسجيل الثاني والثمانون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف لا عقوبة على فعله باء كره لكم تا اتباع الجنائز فيه أجر على تركه